أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود 122. النار ذات الوقود 123. هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود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 حفوظ <تصفيق>